حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق 120. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء تصر ولكن يبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن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 والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم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 119. إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 110. أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هدى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فهل يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلغن نكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبلو أخباركم إن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 إن يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَدْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ